وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا ففي الجنة،, فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَمَّا الَّذِينَ سَاءَ دَفَّهُمْ فَفِي الْجَنَّةِ, ففي الجنة فِيهَا مَا دَامَتِ السماوات.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 وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُم مُّرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَوَّفَيْنَا نَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبير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 إن الحسنات يذهبنا السيئات وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذَلِكَ ذِكْرَى ذَلِكَ ذِكْرَى ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يضيع أجر كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ من أَنجَيْنَا مِنْهُمْ واتبع الذين ظلموا مَا أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون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 وَتَمكَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلَ أن جَهََّ مَ مِنَ الْ الجَّةِ وََّا سِأَجمَعين وَكُلَّ قُصّعَيكَ مِنْ أَب إُّسُِمَانُ ثَبّت بهِه فُ آدَك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 إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ